İnnəl-əbrar l-fî nʿîm, al-ərâik yanzurun. Taʿrifû fi wujūhîm nẓrət nʿîm. Ysqaon min rḥiîq maktûm, xitamû hû misk. Vî zâlîk fəl yetnafasîl mûtânafisûn. أَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أجرموا كانوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُهُمْ فِيهِمْ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إنها